إِنَّا عَرُضْنَ لَمَانَسَ عَلَى السَّمَاءُ وَأَفِي وَعَلَى أَوْضِ دان گام انه كان ضل ما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب معذبه حقيقه كده هنا والناس الله الله يبارك لك <تصفيق> ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. أيوة. والمشركات. أيوة. نعمل نبشت طب التجربات الحلوه دي احسانه والله نادي الجابات الحلوين تمام